قال الله تعالى فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير إنكم لسارقون فلما امر يوسف قدامه بتحميل ابل اخوته بالطعام جعل مكيال الملك الذي يكيل به الطعام للممتارين في وعاء أخيه الشقيق دون علمهم توصلا إلى إبقائه معه فلما ارتحلوا عائدين إلى أهلهم نادى مناجن في إثرهم يا أصحاب الإبن المحمل بالميرة إنكم لسارقون هذه الآية الكريمة فيها بيان حق عادل يوسف والإنسان حينما يأخذ أحد منه حقا عن طريق الكيد فإن الله يرد له ذلك الحق بطريقة أو أخرى شريطة أن يكون المؤمن صابرا فلما جهزهم بجهازهم جعل استقاية في رحل أخيه استخدم الحيلة والحيلة ليست للوصول إلى محرم بل هو للأجل الوصول إلى حق ثم أذن مؤذن أي نادى منادن أي العير طبعا كلمة العير عن تشمل القافلة أهل إبل وأصحاب الإبل مع أحمالهم إنكم لسارقون باعتبار أن فيهم سارق ويوسف لم يكذب عليهم فهم في حقيقة الأمر قد سرقوا يوسف من قبل سرقوه عن أبيه وخانوا في ذلك والخائن يسمى سارقا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 وانا ما جئنا ارض مصر لنفسد فيها وما كنا في حياتنا سارقين هكذا قالوا واقسموا على ذلك لكن اخي الكريم تامل هذه الايه ما جئنا لنفسد في الارض انا واهل بيتي جئنا لهذه الارض التي انا فيها الان منذ خمس سنوات الا شهرا واحدا وكثيرا ما أوصي عيالي وأهل بيتي وأولادي وأحذرهم المعاصي وقل لهم ما جئنا لنفسد في الأرض فأنت حينما تقرأ القرآن تأمل الآيات قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين يعني إذا فتشنا ووجدنا فما جزاؤه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 للمسروق منهم يسترقه مثل هذا الجزاء بالاسترقاق نجزي السارق وهذا من التمكين ليوسف لاجل أن يأخذ أخاه فكما حبس يوسف عن أبيه حبس عنهم أخوهم فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 لو عمل بعقاب الملك للسارق الذي هو الضرب والتغريم الا يشاء الله تدبيرا آخر فهو قادر عليه نرفع مراتب من نشاء من عبادنا كما رفعنا مرتبه يوسف وفوق كل صاحب علم من هو اعلم منه وفوق علم الجميع علم الله الذي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 الذي يصدر منكم إذا تأمل إلى صبره وتأمل أن الإنسان حينما يسيء سيئة فالسيئة تابعه حتى يتوب منها قالوا يا أيها العزيز إن له ابا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين قال إخوة يوسف ليوسف أيها العزيز إن له والدا شيخا طاعنا في السن يحبه كثيرا فأمسك أحدنا بدلا منه إن نراك من المحسنين في معاملتنا ومعاملة غيرنا فأحسن إلينا بذلك إذا هم هكذا احتالوا ولم تنفع حيلتهم من فوائد الآيات جواز الحيلة التي توصل بها لإحقاق الحق بشرط عدم الإضرار بالغير يجوز لصاحب الضاله أو الحاجة الضائعة رصد جعل مكافأة مع تعيين قدره وصفته لمن عاونه على ردها التغافل عن الأذى والإسرار به في النفس من محاسن الأخلاق يعني الصبر على الآخرين وهذا يحصل كثيرا في البيوتات وخارج البيوتات فالإنسان ما يحتسب الأجر ويصبر ولا يؤذي الآخرين ولا يفكر بأنه يكسب هذا برده بل إنه يحتسب الأجر ويكسب القلوب فهو خير له عند ربه وعند الناس الآن الانتصار للنفس فيه أذية لنفسه وأذية للآخرين ونزيد من الفوائد ستا نبدأ بالأخيرة يقول ابن القيم التغافل عن عثرات الناس وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرى يقول من المروءه التغافل عن عثرات الناس وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرات هذا باب عظيم أبواب الخير وأبن القيم قد سبقه ابن الجوزي حينما قال التغافل عن الزلات ابقى شيم الكرام فالناس مجبولون على الزلات والأخطاء فإن اهتم المرء بكل زلة وخطيئة تعب وأتعب ثانيا تطبيق دين الله والعمل بالشريعة فيه إصلاح الأرض والبلاد واستقامة الأمور أما العمل بالمعاصي ففيه فساد وهذا يؤخذ من قولهم تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين فالإنسان يبتعد عن المعاصي لأن المعاصي فساد في الأرض ثالثا اتباع الرسول فيه صلاح الدين والدنيا والآخرة رابعا من كاد غيره كيدا محرما فإن الله سبحانه وتعالى بد أن يكيده وأنه بد أن يكيد للمظلوم إذا صبر على شيد جائده وتلطف به والمؤمن المتوكل على الله إذا كاده أهل الظلم فإن الله يكيد له وينتصر له فعلى الإنسان أن يتوكل على الله دواما وأن يحتسب الأجر وأن يجعل الله حسيبا له وكفى بالله حسيبا خامساً العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات لقوله تعالى نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علم فعلى الإنسان يطلب الزياده في العلم دواما سادسا الوصول إلى الحقوق وصلاح ذات البين مباح بالحيل وأن التوصل إلى ذلك بالحيل جائز إذا لم تخالف شريعة ولا هدمت أصلا ثالث من التوصي الاحتيال لأجل الحرام والاحتيال لأجل الوصول إلى الحق بغير فعل الحرام هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته